إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردثين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم